الله مع الذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه ال... الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا تبارك الذي جعل في السماء بروج وجعل فيها سراج وقمرا منيرا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 والصلاة والسلام على عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى ونبي الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن بهم اهتدى عباد الله إن من أعظم ثروات الأمم ومقومات الحضارات وخصائص الشعوب الثروات الفكرية. والكنوز المعرفية والخصائص العقدية لأنها تشكل هوية الأمة واتجاه المجتمع والثقافة والمستقبل ولذلك يحافظ الإسلام على خصائص المجتمعات المسلمة فهو لا ينفتح على غيره من واردات الثقافة بالهزامية ولا ينغلق انغلاقا يمنعه من التواصل مع الحضارات تواصلا إنسانيا وإن نقل الثقافات والحضارات من مجتمع إلى مجتمع بمثابة نقل الدم وإن ذلك لا بد فيه من التواؤم والتلاؤم والإسلام في الفصائل فصيل نادر ومعط عالمي يعطي كل الحضارات ويمكن أن ينقل منه لكل الأمم ولكنه إذا نقلت إليه ثقافة فلا بد أن يوائم هذا الفصيل النادر وهذا المُعطل العالمي فإنه لا ينقل له أو لا تنقل له ثقافة إلا من الثقافة التي تلائمه وتوائمه، وهذا يفرض علينا كأمة مسلمة أن نحافظ على خصائصنا الثقافية وعلى مقوماتنا الحضارية. التي تتمثل في العقيدة الصحيحة التي تربط الخالق بالمخلوق وتعطي صورة واضحة لهذا الوجود أن الكون يدبره خالق ويسيره إله فعال لما يريد وأن علاقة الإنسان بربه إنما هي علاقة عبادة وتذلل وأن علاقة الإنسان بأخيه المسلم علاقة موالاة واحترام وأن علاقة الإنساء المسلم بغيره علاقة من ينقل إليهم الحضارة ويعلمهم الدين ويصحح لهم المسيرة والعقيدة هي الأساس وهي الركن الركين في الإسلام ولذلك نجد أن الإسلام يركز على قضية العقيدة باعتبار أنها هي التي تبعث النهضة وهي التي تعطي الأمة الثقة والقوة والنصر والتمكين وكان حقا علينا نصر المؤمنين ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أما يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن تفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وهذا يعني أن العقيدة هي الصلة, الصلة بالله عز وجل والتصور الصحيح للحياة من خلال هذا الاعتقاد السليم وأن تكون علاقة المخلوق بربه تذللا وتعبدا وتعظيما وتمجيدا وإجلالا وثناءا وذكرا وشكرا وتعبدا وتقربا وتزلفا وانكسارا هذه العبادة ألعب العبودية الصحيحة وإن كثير من الناس يعتقد أن فساد, المعت... أن فساد العقيدة وأن وقوع الشرك في الأمة لا يكون إلا بعبادة أصنام من أحجار كاللات والعزة ونسوا أن هناك أصناما فكرية كالعلمانية التي تبت الدين عن الحياة والتي تجعل تجعل الإسلام بعيد عن مناحي الحياة وتمكن للعقل البشري القاصر وللفلسفات الأرضية الناقصة وللقوانين الوضعية والبشرية الخاسرة وهذا من الأصنام الفكرية زايد تقديس البشر ورفعهم إلى مقامات الألوهية والربوبية سواء كانوا شيوخا أو علماء أو مفكرين فإن تعظيمهم وتقديسهم يقدح في العقيدة وهو من قوادح العقيدة ولما كان علينا أن نصحح من مسيرتنا وأن نصلح من أوضاعنا كأمة مسلمة فإن طريق الإصلاح بدايته إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إننا كأمة مسلمة أحيانا نعاني من وطأة ما هجمة الكفار الشرسة علينا ولا ننظر من هذه الهجمة إلا للهجمة العسكرية والهجمة وال وال وال وال والجيوش والاحتلال وهذا حاصل ولكن أسوأ أنواع الهجمات الهجمات الفكرية عوامل التعرية الثقافية التي اعترضت الأمة إن إن الكفار إذا أرادوا أن يهزموا مجتمع أغرقواه في الشهوات فلا يناهضهم أحد ولا يقاتلهم شاب ولا تجاهدهم أمة لأنها أمة منغمس في الشهوات وظن بعض الناس أن التحرر من الاستعمار هو أن يخرج المستعمر من بلاد المسلمين خرجت صفية زغلول من أجل أن تحارب المستعمر الإنجليزي وخرجت إلى ميدان التحرير في مصر من أجل في مظاهرة تندد بالاستعمار الإنجليزي فإذا بها ورفيقاتها ينزعن الحجاب وي... و... ويعلن التحرير فإذا بها تحارب إنجلترا سياسيا وتتبع لهم ثقافيا ولذلك لم تتحرر ديار المسلمين إلى يومنا هذا وبدأت صور الاستعمار تتقلب علينا وأساليبه تتحول حتى جاء مصطلح العولمة الذي يعني العنف المنظم أو الاستعمار القانوني أن تستغل الأمم وأن تستعمر الثقافات عبر مخدرات ثقافية تمنع المقاومة حتى المقاومة الثقافية مثل قولهم العالم صار قرية واحدة علينا أن نستسلم فلن نستطيع أن نحارب الفساد أو أن نغير المنكر أو أن نعتد بمكوناتنا وخصوصياتنا كأمة مسلمة ثقافيا وحضاريا وقيميا وأخلاقيا والله عز وجل يقول ومن حرفت الأمة إلا بعد أن خرجت عن سبيل الله عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم ود ما عنتم قد بنت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون إن كنتم تعقلون إن الأمة إلى يومنا هذا ما زالت توالي أعداءها الذين يقتلوننا في فلسطين والذين يدمروننا في العراق والذين, مقد... الذين والذين يهينون مقدساتنا وينتهبون ثرواتنا ما زالت الأمة تواليهم فكريا وثقافيا وإعلاميا وإن الفضائيات التي تتبع للدول المسلمة أفضح من الفضائيات الكافرة الفضائيات الكافرة أحيانا فيها مادة مفيدة أما فضائياتنا الغناء الطويل والمسلسلات الغرامية والأفلام الجنسية المدمرة للأخلاق التي تأد الفضيلة وتذبح قيم المجتمعات أن لمجتمع بغير قيم ولا عقيدة واضحة المعالم ولا هوية يعتز بها ولا دين يثق به أن ينتصر على أعدائه وأن ينتصر على خصومه ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتابع ملتهم إن القضية قضية ملل وقضية فواصل ثقافية مهمة جدا وإنك ان أردت أن تعرف هذه الحقيقة ولماذا هذه الخطبه هذه الخطبه بم... بمناسبة ما سوف يقع في ديار المسلمين من تشبه باليهود والنصارى وترك لدينهم و... و... و... وتنازل عن ثقافتهم في سوف ما سوف يحدث في أيام قليلة قادمة فيما يسمى بالكريسماس أو احتفالات رأس السنة الميلادية وما يحصل فيها من أنواع الموالات للكفار. وهم الذين قتلونا نبغضهم ولكن نتبع ثقافتهم ونذعن لهم وذلك لأن أخطر ما يواجه الأمم على الإطلاق الهزيم النفسية إن الأمة منهزمة نفسيا أمام تقنية وتكنولوجيا أو صناعة مادية ونسوا أننا نتفوق روحيا على غيرنا وأن النقص الذي فينا وأن الضعف الذي في أمتنا ليس بسبب استقامتنا على ديننا إنما بسبب بعدنا عن إسلامنا إن الإسلام يأمرنا بالعمل إذا قامت القيامة وبيد أحدكم فسيلة فليغرسها فإنه له بها أجر هذه تعاليم المصطفى عليه الصلاة والسلام إذا قامت القيامة وبيد أحدكم فسيلة لا تقول الكون سيتدمر وأن الأمر سيخرب اشتل ولا ولا غرض ولا, ولا ولا ولا عليك بالنتائج. افعل الخير تعامل مع السنن وادخل المعمل اصنع وابتكر. من الذي يمنعه؟ إن الأمه لما تقاعست عن دينها تقاعس كل شيء فيها. ولو أنك أردت. صور موالات الكفار. والتي من صميم الدين. أعجبت لكلمة. قالها أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي في عصره. قال إذا أردت أن تعرف محل الإسلام في أي زمان فلا تغتر بكثرة المصلين على أبواب الجوامع ولا بكثرة الملبيين في الموقف بلبيك ولكن أنفر إلى مواطعتهم بأعداء الله وأو معاداتهم لهم فلا يزال ابن الراوندي وأبو العلاء ابن المعري يطعنان في القرآن ويسفهان السنة والناس يتداولون أخبارهم ويمجدونهم لأن الدين في قلوب الناس بارد الدين الباهت المسلم الذي لا طعم ولا لون ولا رائحة له مسلم يريد أن يصلي ولا يريد أن, يخط أن, أن تكون له خصوصيته كمسلم إن الإسلام يربي أفراده على الاعتزاز بدينهم والثقة في نفوسهم من تشبه بقوم فهو منهم لأن التشبه على متضعف النفس وانكسار داخلي وتفضيل للآخر عليك واحتقار للذات إن الذي يتمثل صورة آخر أول شيء احتقر نفسه وعظم الآخر وإن التشبه بالكفار دليل في بلاد المسلمين على أنهم يعظمونهم ويحتقرون ذواتهم أما المسلم معتد وأما جحر الضب فإنه موجود لو دخلوا جحر ضب خريب وجحر الضب أسوأ أنواع الجحور وأسوأ منه أن يكون خريبا أصلا جحر الضب خريب لو دخلوا جحر ضب خريب لدخلتموه انظر إلى هذه الصورة تمثلها في شباب المسلمين الذي صفف شعره على طريقة معينة هذا الذي عرفه من الثقافة الأسرة غائبة والإعلام الإسلامي الرسالي غائب تماما والمجتمع غائب ومؤسسات ووسائت التربية غائبة من المناهج والمدارس والجامعات والمساجد كلها غائبة عن دورها لذلك تجد شاب يصفف شعره يلبس يلبس في يده اليسرى يلبس جدة سوداء يعلق سلسل وكأنه فتاة يحلل أزرار قميصه الأمامية يسرب السجارة يظنها الرجالة أو المروعة الكمان أو رجاحة العقل في أعمار مختلفة يسمعون إلى الأغاني الصاخبة ولتد الأغاني العربية حتى نختلف معهم حول حلها وحرمتها إنها موسيقى الجاز دخلت محلا لأشتري شيء وفوجئت بأن المحل حلاق يحلق واستغرب الحلاق حلاق جميل والمرايات في كل مكان والكراسي فخمة أمامه مباشرة صورة صورة لمسر شخص يمسك ميكروفون يغمض عينيه شعره متدلي وكأنه يغني قلت لنفسي أستفيد دقائق مع هذا الشاب في حوار لعله يستفيد قلت له من هذا دمنه سكت بتلوه صحابي سكت وتلو من التابعين دنق الراصل وتلو من الأئمة أئمة الإسلام وتلو يكون كافر من حطب جهنم سكت دارو الرئي أنه بعد إعجابه اليوم يمشي النار فيه. والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا أكبه الله على وتيه في النار يوم القيامة وكثير من الناس إلى يومنا هذا يتردد في كفر أهل الكتاب وهو لم يقرأ جزء عمه إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم أولئك هم شر البرية بعض الناس قد لا يقبل هذا الكلام بالرغم من أنه كلام ربنا يا أخي كيف شر البرية يا أخي ما الآخر وشنو ما عارف يقول لك إخنا ما أقول أولئك هم شر البرية لأنهم يعرفون الحق ويحيدون عنه يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كما قال القرآن وليس بالضروري أن يكون كل المجتمع في الغرب يعرف الإسلام كثير منهم لا يعرف عن الإسلام إلا صورة مشوهة التي نقلت إليه أو بعضهم لم يسمع عن الإسلام شيئا لكن الأغلب في الساسة ومدبري السياسة ومستهدف الإسلام من طواغيت الغربي كشارون وبش وغيرهم أنهم يعادون الإسلام صراحةً أولئك هم شر البرية أهل الكتاب أي الواحد تناقشه يقول لا يدأ أهل الكتاب نحن نقول نأهلك الراس أي أهل كتاب ما في مشكلة مش أهل كتاب أي يعني ما أهلك الراس أي ما الراس أولئك هم شر البرية إن الذين كفروا من أهل الكتاب ما قال أهل الكرس أهل الكتاب ذاتهم والمشركين في نار جهنم أولئك هم شر البرية وبداية الصورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينا رسول من الله يطلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة أو ليس هذا بكلام ربنا سبحانه وتعالى صور الموالات هي التي تحدد الدين ومعناه قال ابن عمر لو أنك صليت عند الحجر الأسود لله سبعين سنة ما كنت مؤمنا حتى تعادي من عاد الله وتوالي من ولى الله وما أكثر أعداء الدين من من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان رواه أبو داود في السنن وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود باختصار السند إن الأمة ينبغي أن تعلم أن موالاة أعدائها والتشبه بهم إنما هو ضعف في نفوس الناس لعدم اعتزازهم بدينهم أما الذي يرى دينه أكمل ورسالته أتم لا يبالي بغيرها خاصة من توافه الثقافات الثقافة عند الناس غنى ورجيص للثقافة ولبص ضيق للثقافة وتصفيف شعر هذه الثقافة عند كثير من الناس وهي المدنية وهي الحضارة هم لا يعلمون أن مقومات الثقافة الأساسية العقيلة والأخلاق هي الأساس في الثقافات وفي الحضارات وحتى لا تراني مبالغة بعد أن تستمع إلى بعض الآيات أنقلك إلى صور موالاة أعداء الله من خلال بعض الصور والإسقاطات على المجتمع ولكن اقرأ هذه الآيات يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين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 وَمَنْ يَتَوَلَّى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمنوا. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم الغالبون آيات عجيبة آيات عجيبة تضع معالم عقدية وفواصل ثقافية بيننا وبين أعدائنا كثير من الناس لا يفرق بين معاملة أهل الكتاب من الذميين والمستأمنين والمعاهدين ليس كل الكفار على درجة واحدة هذا صحيح وليس كل الكفار يقاتل ويعادى ظاهرا هذا صحيح فهناك أهل كتاب يعيشون بين ظهرانينا هؤلاء أهل ذمة أو بعضهم من المعاهدين أو من المستأمنين الذين دخلوا ديارنا لأغراض دبلوماسية وغيرها ما جميعهم يقتل ولكن هؤلاء ينبغي أن نفرق بين معاملتهم في, في إطار المعاملات الاجتماعية وبين الفواصل العقدية من حيث المعاملة الطيبة نحسن إليهم لا ينهأكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوك من دياركم أن تبروهم وتخصطوا إليهم ولا تعارض بين هذه الآية وبين آيات المائلة التي قرأناها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوله منكم فإنه منهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم لا تعارض لأن المعاملة في الإطار الاجتماعي من حيث الإحسان إليهم من حيث, من حيث التعامل معهم الطيب من حيث عيادة مريضهم من حيث التعامل معه في المجتمع من حيث التهنئ بما لا يخص عقائدهم جابوا له ولد تهنيوا رجوا تهنيوا ولد نجح في الجامعة تهنيوا ما في بأس حتى تعزي ما في بأس بها كما قال الإمام أحمد نقل ذلك ابن القيم في حكام أهل الزمة لكن لا تعزي بما يخالف الدين تقول له غفر لميتكم وثبت أجركم وأسكنه الله فسيح جناته زي ما بقوله كثير من الناس فسيح جناته وين انت قيل كافوري فسيح جناته ولا سوق محلي خطة إسكندية هي مولات أسكنوا فسيح جناتي قال على كيفك ياخي يا ياخي حدقوا بالدري هذه هنا الجنة ما تمشوا عليها قال أسكنوا فسيح جناتك تعزيو تقول له كل من عليها فان لله ما أعطى ولله ما أخذ كلام عام تقول له الدوام لله بس انتهى الكلام لكن ما تقول تعزيو وتستغفر تستغفر لو لأن سوف نعلم بعد قليل أنه لا يجوز أن نستغفر لمشركين ولو كانوا لقربه الترحم على من مات من أهل الكتاب مخالف لعقيدة الولاء والبراء يخالف عقيدة التبرؤ منهم وهذا من صور ما من الصور الموجودة في المجتمع موالاة أعداء الملة مو موالاة أعداء الدين عدو دينك عدو نفسك قاعدة ذكرها الماوردي في أدب الدنيا والدين عدو دينك عدوك يخ ما آم بالكتاب والسنة ما عاما بالرسول صلى الله عليه وسلم ده البشر لكن المعاملة الاجتماعية شيء ساكن معك في الحي شيء والفواصل العقدية شيء آخر لا يجوز تتبرأ منهم والتو والموالة تعني الحب والنصرة لا تنصر بجوارحك ولا تحبه بقلبك لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين في نهاية الآن قال ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاتا ويحذركم الله نفسه أول صور المواناة للكفار التشبه بهم فيما هو من خصائص دينهم وفرق عند العلماء بين التشبه والمشابهة ليس كل شيء فعله الكفار منعنا من أن نفعله المشابهة ليس فيها شيء البنطلون يلبسه الجميع فمن لبس البنطال لا يعتبر متشبها باليهود والنصارى لكن التشبه بهم فيما هو من خصائص دينهم كالأعيات ومشاركتهم فيها هذا ضرب من ضروب أن, أن, أن, أن, أن ينقل معهم من تشبه بقوم فهو منهم ومن فعل شيء عادي يفعله المسلمون والكفار والفعله بقصد أن الكفار يفعلون صار محرما عليه لأن تشبه على وزن تفاعل وقد عديت بالباء لإفادة القصد يعني من تشبه بقوم تفعل إذا جت معه باء معناها القصد فمن قصد التشبه بهم حتى لو في زول بني عمارة قصده يعمل زي الكفار بيكون محرم عليه لكن إذا نفس العمارة في أمريكا فيه هو عمل وحده ليس للضروري أنه تجد التشبه بهم يريد أن يفعل لنفسه ولم يقصر التشبه بهم لم يكن متشبه أما التشبه المحرم قطعا فيما هو من خصائص دينهم ومن مميزات ثقافتهم ثانيا من الصور المشاركة في أعيادهم لأنها من خصائصهم والأعياد من خصائص الأمم قال عليه الصلاة والسلام الأطحى والفطر عيدنا أهل الإسلام وللعيد تقوصه وتراتيبه وحتى لهوه إنها أيام أكل ولهو وشرب حتى العيد عندنا له خصائصه ولهم أعيادهم ولكل أمة جعلنا منسكا. ولهم أعيادهم لا يجوز لمسلم أن يشارك اليهود والنصارى في أعيادهم ولقد فصل علماء الإسلام خاصة المالكية أن من شاركهم في عيدهم حبا لهم خرج من ملة الإسلام جملة وتفصيلا وهذا قليل كما قال سحنون ابن سعيد المالكي صاحب المدونة نقل ذلك أبو يحيى وانشريسي في كتابه المعيار المغرب والجامع المغرب في فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب ذكر أن سحنون قال من ت... من... من شاركهم أعيادهم حبا لهم وتعظيما كفر ومن شاركهم أعيادهم من باب المجاملة مع بغضهم ارتكب كبيرا أشد من الزنا وأكل الربا في زول زي ما حصل الناس ما قاصد يحبا لهود النصارى بيكرههم لكن دار يجاملون دار يعمل فعل ولا الظريف دار يعمل فيها الزول مرن كما يقول الناس دار يعمل فيها حركات زي دي يقوم يجاملون في يوم العيد أو جهل قال سعي ما سعي قال سحنون لا يجوز في أعياد اليهود والنصارى بعدين الشدة القديمة لكن بس ما قال راس السنة قال ما يفعله الجهل من أبناء المسلمين في أول العام الميلادي معناها رأس السنة في أول العام الميلادي قال فلا يجوز لمسلم أن يهنيء مسلما حسنا الآن الموبايلات تشتغل رأس السنة ده كل سنة طيب وكل عام أنت بخير وعام سعيد وسنة شنو ما عارف تجيك في المبارسات كثيرة لا يجوز مسلم لمسلم قال ومن باب أولى ده كلام أنا بلفظه شفت الكلام قلت لكم ده بحروفه ده, ده صاحب المدونة دعنا نشوف المالكية مالكية بصح ولا ما مالكية بصح؟ الدارب مالكية بمالكية بس في, في في ده. أنا شوف المالكية بتاعتهم دي قال ولا يجوز الاستعداد لهذا اليوم. يعني ما تقول بكرة راس السنة يا أخي في راس السنة فكرة الرحلات أو الناس بيعملوا رحلات والحمد لله ما ماشين يجروا الصحراء البخاري ماشين يغنوا شبهينا ويتلاقينا شايلنا الساونات. وساجين الفنانين والبنات ويمشوا على ضفاف النيل مدى ما يشكر نعمة الله يغنوا يرقصوا في رأس السنة والعطلة ولا يجوز الاستعداد لهذا اليوم بل قال أصحابنا المالكية ذا كلام الونشريسي والونشريسي مالكي وقال أصحابنا المالكية لا يجوز في أعياد اليهود والنصارى أن توسع على عيالك فمن كسر في عيدهم بالطيخة كان كمن ذبح خنزيرا ده كلام المالكية أما ابن, ت... اب... أما... ابن تركمان الحنفي وأبو حفص الحنفي قال أبو حفص الحنفي من أهدى إلى اليهود والنصارى يوم عيدهم بيضا تعظيما لليوم كفر بيضا وقال ابن تركمان الحنفي رحمه الله تعالى مشددا ذلك لما الناس المتأخرين من العلماء أنا بجيب برضو الأولين حسا قال ابن التركمان الحنفي رحمه الله تعالى وأما التوسعة على العيال والتهنئة بعيد الكفار إنما محرم في شرعة الإسلام حرام لأن هذا من الخصوصيات لأن هذا من الفواصل المهمة والخصوصيات أما الصحابة قال ابن عمر والحديث له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم مستنزلون بين يدي قوم من عجم لهم أعيادهم النيروز والمهرجان فمن شاركهم فيها حشر معهم, حشر معهم وقال عمر بن الخطاب اجتنبوا أهل الكتاب والمشركين في أعيادهم فإن السخطة تنزل عليهم فيناد ببارون ويطلعوا معاهم ويعملوا فيها الزراف زي ما قلت لك وتلقى المذيعين ده يقول لك الأخواننا شنو ما عارف القبطة وأخواننا شنو ما عارف وكل سنة وهم طيبين وكل ويهني ودهني عجيبة هذا لبرود الدين في قلوب الناس ثالثا من صور الموالات أن يشاد بهم الإشادة بهم وتعظيمهم ورفعتهم وتمجيدهم هذا لا يمكن أن يقول يكون فمن قال لمنافق سيدنا فقد خسر بمنافق ولا يجوز أن يعظم هؤلاء لا تعظمهم إذ أذلهم الله لا تعزهم إذ أذلهم الله ولا تقدمهم إذ أخرهم الله ولا تؤمنهم إذ خونهم الله رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي بوس الأشعري رضي الله عنهم جميعا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 وأنت إذا اختلف معك أحد في دينك معناها اختلف معك اختلافا كثيرا وإن توافق معك في كثير من المواقف أسأل الله تعالى أن يبصرنا بديننا وأن يعيدنا إليه عودا كريما وأحفظ يحفظ مجتمعاتنا وأن يبصرنا بإسلامنا وديننا وأجعلنا يجعلنا من ممن يعتز بذلك إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أيها المسلمون إن أردتم العزة ففي دينكم وإن أردتم المجد ففي إسلامكم وإن أردتم التقدم ففي حضارتكم وإن أردتم العلو والسمو على غيركم فبشرعتكم وقرآنكم وسنة نبيكم وسيرته العطرة صلى الله عليه وسلم إن ابتغينا العزة في غير ذلك أذلنا الله وأولى بداية التحرر التحرر العقدي والثقافي والخروج من أفكار الكفار وعدم التأثر بهم كما هو ظاهر الآن ولكن لا بد من كلمة أقولها في هذا المقام نقلت إلينا الصحف خبرا مؤسفا ونبعا محزنا أن موظفي الأمم المتحدة وجنودها من الجنسيات المختلفة الكافرة أمريكان وغيرهم أنهم يديرون شبكات من الفساد الأخلاق داخل الخرطوم وأنهم يستدرجون هذا كلام الشرطة يستدرجون بنات المسلمين يا للهول كنا نعيب أن تدمر الأخراق عبر الفضائيات أو الأفلام فيحصل التقليد للكفار والتشبه بهم ولكن أن يفعلوا هذا بل أخطر ما في ذلك أنهم يروجون للهروين الباكستاني داخل الخرطوم ولأنهم من الأمم المتحدة وهم كفار لهم الحصانة الكاملة وأن يأثوا في ديار المسلمين فسادا إما بالرشاش وإما بالمخدر والمخدر أخطر لأنه يستهدف شبابنا ومستقبلنا ووقودنا للمعركة وطاقاتنا التي ينبغي أن نستفيد منها وأعجبني تصريح رئيس الشرطة أعانه الله ووفقه وسدده وقومه أنه سوف يحسمهم ولن يبالي بالأصوات المندسة الذين يقولون الآخر والدبلوماسية لا لا يمكن أن يصل الفساد إلى هذا الحد والعيب ولماذا تذهب البنات من أجل حفنة من الدولارات بل قبضوا بعض البنات معهم في أوضاع مخلة كما حدثت بعض بعض سرطة المؤ... أمن المجتمع والشرطة الشعبية أعانها الله وسددها نحن نريد الحسم ونقول أن وجود الفساد بهذه الطريقة في المجتمع يدمر كل شيء كفانا تدميرا بالأفلام الأمريكية المبثوثة على فضائياتنا كفانا تدميرا بالأغاني الماجنة حصلت الهرويين والفساد بأعراض المسلمين. أين أين القائمون على أمر البلاد؟ أين المسؤولون؟ نريد قرارا حاسما. وسجعا في هذه القضية في اليابان لما فعل الفساد من بعض موظفي الأمم المتحدة من بعض اليابانيين خرجت اليابان عن بكرة أبيها وطالبت بإخراج الأمم المتحدة. اليابان دولة كافرة. لم ترضى. هذا إشكال كبير جدا ثم أقول ينبغي أن نرى من شرطتنا حسما في رأس السنة لا للتلاعب ولا لاستهتار الشباب الضائع يحوموا في الشوارع قال لك قال تكون مساهر قال لحد يوم واحد واحد قال عشان, تح... عشان تكون حاضر قال تكون حاضر السنة الجديدة عشان تسوي شنو لا تصنع قنبلة قول بيجي حاضر السرجة جديدة قال لك ما تنوم قال تكون صاحي لحد الساعة واحدة صباحا بعد ده تلوم أنت تضيع الفجر أنا ما داير أصحى إن شاء الله يوم راس السرنة ده من العشاء أنوم وما أصحى إلى الفجر ودار شوف شنو قال تكون صاحي قال تكون صاحي ليه عشان تعمل شنو قال يكون صاحي قال يا أخي والله فكرة رد أشياء وقال تجي ماشي قال قال إرشوب والبيض ويوصق له جلابتك ويقول لك كل سنوك طيب لا لا طيب لا حاجة الديني صابونا خلينا غسل جلابية ما توصق له جلابتك يقول لك كل سنوك طيب قال طيب شنو يا أخي نريد حسب لا للفوضى البنات بيطلعوا متعريات تعري كأنهن في باريس نريد حسب ليشعر الناس أنه هنالك إسلام إسلام وليحس الناس أن هنالك سلطان يغار على أعراض الناس ومقدساتهم وعقائدهم وآدابهم وقيمهم ومكتسباتهم وأخلاقهم نريد حاكما يغار يمنعوا بالقوة وقد سمعنا أن وزارة الداخلية قد أخرجت قرارات صارمة أعانها الله وأيدها أنها سوف تتعامل معهم بحسب شديد ولأول مرة سنحس بأننا نرتاح المعركة القادمة معركة الإسلام في شمال السودان الذي كتب في الوثائق وقرر في الدستور على حد قولهم وزعمهم أن الشمال يحكم بالشريعة أو ليس هذا الذي الوتر الحساس الذي ضرب عليه المسؤولون ليطمئنوا الشعب في اتفاقية نفاشة أن الاتفاقية في صالح. وأننا كسبنا الشريعة في شمالنا نريد أن نرى الشريعة الحق في شمالنا دعوة وتربية أولا ثم حسما وقوة وحدودا ثانيا أسأل الله تعالى أن يرد الجميع إليه ردا جميلا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا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 يا رب العالمين اللهم من أراد ديارنا وديار المسلمين بسوء اللهم اجعل تدبيره تدميره اللهم اجعل تدبيره تدميره اللهم اكفي بلادنا الشر والآثامة والرزيرة يا رب العالمين والفواحش والضلال والفساد يا أكرم الأكرمين اللهم أبرم لهذه الأمة وقيد لها سكام ينقادون إليك ويقودوننا إليك يا رب العالمين اللهم أبرم لهذه الأمة امر أمر رشد يعز فيها أهل طاع ويذل فيها أهل معصيتك ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر ويحكم فيها الشرع الحكيم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا